بسم الله الرحمن الرحيم آه والقرآن المجيد بل العجب ان جاء منذر بهم منهم فقال الكافرون لا هذا العجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا سُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَحِيدٌ قَدْ عَلِيْنَا مَا تَحْطُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيدٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْحِنٍ مَرِيْجٍ أَفَلَثْنَوْا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَانِ رُفِعَكُمْ كَيْفَ بَلَغْنَا كَيْفَ وَمَا لَنَا مِنْ صُرُوجٍ وَالأَرْضَ مَدَدْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَعِنْدَ السَّمَاءِ مِنْ طُللٍ زُجَّتْ تَبْصِرَةً ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا من جنات وحب الحصيد والنخل باثقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحنينا منه بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوس وقوم تبع كل من كذب الرسلة حق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل وفي من, من خلق جديد ولقد خلقنا من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 إلا لديه رقيض عزيد وجاءت سكرة النوت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها لقد قلت في غبلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك بصائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لذنع سيد القياس ما كل كثار العديد من منا عند الخير نعزم مريد <تصفيق> الذي جعل مع الله الها اخر فالقيام بالعذاب الشديد <تصفيق> قال قليله ربنا ما ابغيته ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعزيز يوم نقول لجهنم هل الجلاس وتقول هل من مزيد واذلفت الجنينه للمتقين غير برد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من نيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدنا مبين وكم أهلتنا قبلهم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 تصبر عَلَى ما يقولون وتربش بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأجبار السجود واستمح يوم الثاني المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج إنا نحن نحن ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يسير